مَا أَشهَد تُهُم خَن ق السَّموَاتِ وَال الأرضِ وَلَ خَرِ قَأَفُوسهِ وَماقُ تُمُد يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ولی مجری مون فون ہل می ڈن ہیں مسئ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 و من سے مج إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل سَلِينَا إِلَٰهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ بِالْحَقِّ قَوْلُ التَّخَلُّؤِ سيدان ان جعلنا على القوم بجكم ان تنفقه في وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لهم العذاب بل وراء اهلكم لمما ظلموا وجعلنا لمن كل كيم قال موسى لفرعون Ma قُلْ لَا أَرَى إِلَّا التَّائِبَ أَرَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَ بھی س إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا حتى أحدث لك منه ذكرا لن من طلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال شيئا ان امرا قال الا لن انقل انك وتريت نَفس زكييةة بغ نفس لا قاددي الت شيء أنُكرى